وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إِلَى شياطينهم قَالُوا إِنَّا معكم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يعملون أَلَا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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنوبكم العمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون أصابعهم آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضالهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء يا الله لذهب بسمعين وابصارين إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وانزل وانزل من السماء, وأنزل من السماء بي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة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 فاتقوا النار التي وقودها النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحت الأنهار ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان من قبل ان تكون متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها اجل إن اللَّهُ الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة, مثلا بعوضه فما فوقها فان الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي بِهِ كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعده فاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئه بيسمائيم فلما أنبأه بيسمائيم قال لم أقل لكم قال لم أقول لكم لي غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا لملائكة يا لأدم فسجدوا إلا إبليس أما واستكبر أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدب اسكن أنت وزوجك الجمة وكنا منها رغبا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع من الحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتين لكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 من ربك عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فجيناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى أرباعين ليلة، ثم اتخذتم العجل بعده، ثم تخذت العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وبللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى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 Timmy, الله vind het الله اكبر Allah het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 غير المرضوب عليهم ولا الظالمين إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من أثنة عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن من عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ لَنَا رَبَّكَ مِمَّا الْأَرْضُ بَقْلِهَا مما تنبت الأرض من بقليا وقفائها وفونها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدتوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا خُذُوا مَا, آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم مَا من بعد تَتَّقُونَ ثُمَّ فضل الله بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسرين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومي إن الله أَن أن تذبحوا بقرة قَالُوا قالوا هُزُوًا هزوا قال بِاللَّهِ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا لَنَا لنا ربك يبين لنا ماهي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 <تصفيق> قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه مسلمه مسلمه لا شئ فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها وين نملها مِنَّا منا يَهْبِطُ يهبط خَشْيَةِ اللَّهِ الله وما الله يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ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 قالوا وتحدثون قالوا بما فتح الله عليكم قالوا وتحدثون بما فتح الله عليكم ربكم افلا تعقلون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 ثم يقولون هذا من عاد الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمثل النار إلا أياما معدودة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 وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذي الوالدين وَذِي وذي القربى واليتامى وَقُولُوا وقولوا للناس حسنا الصَّلَاةَ الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هادئين تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم به إثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 واذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قَالُوا الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إِن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذلني ثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما تيناك بقوة واسمعوا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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى, وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال فَإِنَّ الله عدوا للكافرين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 نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علمون من اشترون له في الآخرة من خلاق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 وبعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله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 صار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعثه هو بعد الذي جاك من العلم ما لك من الله ما لك من الله وني وأنا نصيد الذين آتينهم الكتاب يتعلونه حق تلاوته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 وإذ جعلنا البيت مفابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسماعيل أن, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَدًا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ, وارزق أهله من الثمرات من مِنَ الثَّمَرَاتِ بالله واليوم الْمُغْتَرِّينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ قليلا كَفَرَ فَقَدْ تَمَتَّعَ قَلِيلًا ثُمَّ وبئس إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إِنَّ اللَّهَ اصطفى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أم تقولون إن ويعقوب كانوا أو نصارا قل آآآآآ اعلم من الله ومن أظلم من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 الله اكبر الله أكبر. Oh